يَعْلَمُ مَا يَنْجُفُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ مَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيمٌ الْغَيْبَ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 إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، ولقد أتينا داود منا فضلاً، يا جبال أويبي معه الطير، وألنا له الحديد أَنْ يعمل سابقات وقد في السرد وعمل صالحة.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 وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَرِيبٍ وَمَتَاعٍ سَرْمَدٍ وَجِنَّانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ لِدَاوُدَ شُكْرًا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ إِلَّا لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرض فأرسل عليهم سيل العرم وبدل لهم وبدل لهم بجنتيهم جنتين ذباتي أكل خمطي وأثلي وشيء من سدر قليل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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين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 لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شيركه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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أذذا وأنصر الندمت لما رأوا العذاب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 بإذا تُثْلَع عليهم آياتنا بِيناتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُكُمْ وَقَالُوا مَا هذا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إليهم قَبْلَكَ من نذير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 إِنَّهُ سَمِيعٌ قَلِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَلِيبٌ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٌ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ